مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ وَأَوْ مِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَهَذَا كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْبَنَى فَيُمْ قُلْ قوم شهداء وصدقوا الله لهذا ان كنت الله لهذا من اظلم منا ان تعالى الله كربا يضل الناكر غليع بل كل من لا تضع عين إن الله لا يهدي القوم الضالين